بسم الله و الحمد لله الصلاة و السلام على رسول الله و على آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و من ا ت ب ع هذا ثم أ م ا بعد فمازلنا في مجلس ل ي ل ة السابع و العشرين من رمضان في س ل س ل ة دروس التوضيح في رد ا ش ب ه ا ت صاحب ر س ا ل ة إ ل ى غ ل ا ة ت ج ر ي ح و إ ن شاء الله يعني ا ل آ ن ن ب د أ ا ل آ ن ب ق ر ا ء ة بعض ما ذكره ا ل إ م ا م ابن الجوزي في كتابه مناقب ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى في ذكر شيء من منهج ا ل إ م ا م أ ح م د في التعامل مع أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء حتى ندرك أ ن العلماء المعاصرين الذين يتعاملون مع أهل الأهواء أهل مع بالطرق التي لا تروق للبعض هم يسيرون على منهج من سبقهم نحو ا ل إ م ا م احمد عن أ ب ي مزاحم موسى ا بن عبيد الله ا بن خاقان قال لي عمي أ ب و علي عبد الرحمن ا بن يحيى ا بن خاقان قال أمر ق امر ل أ المتوكل يعني الخليفه المتوكل الذي كان سببا في إ ز ا ح ة ف ت ن ة خلق ا ل ق ر آ ن ونصر ا ل إ م ا م أ ح م د أمر المتوكل ب م س أ ل ه أ ح م د بن حنبل عمن يتقلد القضاء عَمَّنْ نعم يَتَقَلَّدُ الْقَضَاءَ فسألته فسألته ف س أ ل ت ه قال أ ب و م ز ا ح فسألته أ ن يخرج إ ل ي جوابه جوابه فوجه إ ل ي ب ن س خ ة فكتبها ثم عدت إ ل ى عمي ف أ ق ر لي ب ص ح ة ما بعث به وهذه نسخته فوجه إ ل ي بنسخه فكتبها ثم عدت إ ل ى عمي ف أ ق ر لي ب ص ح ة ما بعث به يعني ان شاء الله من أ ر ا د ه أ ن يعود ي نص هذه ا ل ر س ا ل ة هي في ا ل ص ف ح ة ا ل ح ا د ي ة والخمسين من بعد المائتين في كتاب مناقب ا ل ن م ا م أ ح م د و... وهذه نسختها بسم ل ل الرحمن الرحيم الرقعة ه نسخة الرقع التي عرضتها على أ ح م د بن محمد <تصفيق> على أ ح م د ا بن محمد بن حنبل بعد أ ن سالته عما فيها ف أ ج ا ب ن ي عن ذلك بما قد كتبته و أ م ر ابنه عبد الله أ ن يوقع ب أ س ف ل ه ا ب أ م ر ه ما س أ ل ت ه أ ن يوقع فيها س أ ل ت أ ح م د ا بن حنبل عن احمد ا بن رباح فقال فقال فيه إ ن ه جهمي معروف بذلك و إ ن ه إ ن قلد القضاء من أ م و ر المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته و س أ ل ت ه عن ابن الخلنجي عن ابن الخلنجي فقال فيه أ ي ض ا مثلما قال في أ ح م د ا بن رباح عن نعم ابن الخلنجي نعم. هؤلاء ليس لهم ذكر ا ل آ ن وهكذا أ ه ل البدع يموتون ويموت ذكرهم فقال فيه ايضا مثلما قال في احمد ابن رباح وذكر أ ن ه جهني معروف بذلك و أ ن ه كان من شرهم واعظمهم ضررا على الناس و س أ ل ت ه عن شعيب ا بن سهيب فقال فيه معروف جهمي ذ ل ك عن شعيب ابن سهيد فقال فيه جهمي عن شعيب عن شعيب معروف بذلك و س أ ل ت ه عن عبيد الله ا بن أ ح م د فقال فيه جهمي معروف بذلك و س أ ل ت ه عن المعروف ب أ ب ي شعيب فقال فيه أ ي ض ا فقال فيه إ ن ه جهمي معروف بذلك و س أ ل ت ه عن, عن محمد بن منصور قاضي ا ل أ ه و ا ز قال محمد بن منصور قاضي ا ل أ ه و ا ز ا ل م ن ط ق ة تسمى ب ا ل أ ه و ا ز فقال فيه إ ن ه كان مع ابن أبي د ابي و د ا ن أ ب داود من هو ابن أ ب ي داود هو ر أ س ا ل ف ت ن ة التي ابتلي فيها ا ل إ م ا م أ ح م د هو الذي قلب المأمون أو الذي يعني اثار ل الذي م م أ أو أ و ن ا ل م أ م و ن على ا ل إ م ا م أ ح م د وكان كبير ا ل ج ه م ي ة في زمن ا ل إ م ا م أ ح م د فقال فيه ا ل إ م ا م أ ح م د إ ن ه كان مع ابن أ ب ي داود وفي ناحيته و أ ع م ا ل ه إ ل ا أ ن ه كان من أ م ث ل ه م ولا أ ع ر ف ر أ ي ه و س أ ل ت ه عن ابن علي بن الجعد فقال كان معروفا عند الناس ب أ ن ه جهمي مشهور بذلك ثم بالغني عنه ا ل آ ن أ ن ا قد رجع عن ذلك عن ابن علي بن الجعد هذا كان من أ ئ م ة ا ل س ن ة وله هذا المسند المعروف ال الذي, الذي قد رواه البغوي فكان ابنه كما ذكر ا ل إ م ا م أ ح م د كان معروفا عند الناس ب أ ن ه جهمي ثم بلغني عنه ا ل آ ن أ ن ه ر ج ع عن ذلك و ا ب ن ه و س أ ل ت ه عن الفتح ا بن سهل صاحب مظالم محمد ا بن عبد الله ببغداد فقال جهمي معروف بذلك من أ ص ح ا ب بشر المريسي وليس ينبغي أ ن يقلد مثله شيئا من امور المسلمين لما في ذلك من الضرر و س أ ل ت ه عن ابن الثلج ي الثلجي عن ابن الثلجي. فقال مبتدع صاحب هوى ابن الثلج هذا هو الذي أ خ ذ عنه بدعته ابن فورك من كبير أ و من كبراء علماء المتكلمين و ل ل أ س ف ا ل إ م ا م البيهقي كان قد ت أ ث ر بابن فورك هذا في بعض مسائل ا ل أ س م ا ء والصفات فكان البيهقي من تلاميذ أو شيئاً من من من أخذ أو عن ابن فورك وابن فورك هذا أ خ ذ بدعه التجهم و ت أ و ي ل وتحريف الصفات عن ابن الثلج هذا الذي قال فيه ا ل إ م ا م أ ح م د مبتدع صاحب هوى و س أ ل ت ه عن إ ب ر ا ه ي م ا بن عتاب فقال لا أ ع ر ف ه إ ل ا أ ن ه كان من أ ص ح ا ب بشر المريسي من هو بشر المريسي ها. ها. لا. من الذي رد على بشر المريسي في كتاب مفرد لا بشر المريسي هذا من قدماء أهل البدع كان في زمن ا ل إ م ا م أ ح م د من الذي تفرد ّ بالرد عليه في مؤلف مفرد كبير هو الان يعد من م المراجع في كتب الاعتقاد السلفيه والذي الف كتاب الرد على بشر المريسي العنيد أ و الذي يعني يسمى ع ن ي ي بنقد نقد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ف ا ل إ م ا م عثمان بن سعيد الدارمي له كتابان مشهوران مشهوران في الرد على ا ل ج ه م ي ة الكتاب ا ل أ و ل هو كتاب الرد على الجهميه ومن الكتب ا ل م س ن د ة التي عليها المعول في م ع ر ف ة أ ق و ا ل وفتاوى السلف في الرد على هذه الفرقه الضاله ج م ي ة وقد طبع ي على ن يعني أظن ي في في, أظن في دار م م أذكر الآن ل... هذه الدارة الآن ت س بضار ابن الأثير في الكويت في ط ب ع على طبعة القديمه ة ي طبعة التي و ح ي القديمة د ة ا ل كانت طبعت على ا ل ن س خ ة الخطيه ا ل و ح ي د ة له ولدي نسخه ة ولدي نسخة هي ا ل ن س خ ة ا ل و ح ي د ة منه لدي حصلت ص عليها م وقد ر مصورات العامرة ة مكتبة من المسجد النبوي العامرة. ولعل إن عن ولعل شاء الله ر ي ب أقوم على ع إ ا ة ت ح ق يكون ق قد ه الله من أحيان الله سبحانه بإذن من أحيان وتعالى ي ضمن الردود المسندة على, المسنده على الجهميه التي فيها الاسانيد أ س ن ي د أ ا ل آ ث ا ر و ا ل أ ح ا د ي ث ها؟ التي بها نعرف كلام ا ل ن ب ي ص ل الله عليه وسلم وكلام ل ى ا ص ح ا ب ة والسلف الصالح في بيان المنهج الحق في ا ل أ س م ا ء والصفات وفي الرد على هذه الفرقه هي, هو هي كتاب الرد على ا ل ج ه م ي ة لهذا ا ل و ث م ا ن بن سعيد وكتاب الرد على ا ل ج ه م ي ة لابن م ن د ة من إ م ة السلف ابن م ن د ة و كتاب ذ هذه ل على ل ك ك أيضاً رأس ا ب ك ت الرد على ا ل ز ن ا د ق ة و ا ل ج ه ن ي ة ل ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل وهذا قد قمت بفضل لا بتحقيقه منذ ما يقر من يقرأ ثلاث سنوات على ثلاث نسخ خطيه ة وقد ط ب ع ت دار قديمة قد اعتمدت المنهاج منذ حوالي ثلاث سنوات. وله طبعات قديمة أيضاً وله عليها منذ مع هذه النسخ هذه الخطية طبعة الطبعه التي قام أ و اعتنى بها الشيخ إ س م ا ع ي ل ا ل أ ن ص ا ر ي رحمه الله تعالى وبعض الطبعات ا ل أ خ ر ى القادمه <تصفيق> الرد على بشر المريسي <تصفيق> في م خ ا ل ف ة ف ي ه من مسائل التوحيد ف س أ ل ت ه عن إ ب ر ا ه ي م ا بن عتام بتجديد التاء فقال لا أ ع ر ف ه إ ن ه كان من أ ص ح اصحاب ب من أ ي بشر المريسي فينبغي أ ن يحذر ولا يقرب ها ولا يقلد شيئا من امور المسلمين ف ا ل إ م ا م أ ح م د هنا قال عن إ ب ر ا ه ي م ا بن عتاب أ ن ه لا يعرفه ولكنه استدل على بدعته ت يستدلون ه أنه يعني من أصحاب الأهواء لأنه الجهمية هكذا منهج أو أصحاب المعروف على ببدعة على لبشر المريسي السلف الرجل من كان كان صاحبا ص ح ب ب أ وبمن يصاحب ه وبمن يناصر فمحمد حسان يناصر سيد ق ب وسيد ق ب عند العلماء الكبار يعني بلا خلاف هو يعني كان على بدع وضلالات وكانت كتبه تحتوي على بدع وضلالات الغلو ب في التكفير ومحمد حسان يعني يحاول على قدر ما يستطيع أ ن يلمعه و أ ن يعني يذب عنه و إ ن اعترف ب أ خ ط ا ئ ه هو يعترف يقول أ ن ا اعترف أ ن له أ خ ط ا ء ولكنه ما وسعه أ و ما يعني ما وسعه م ا وسع العلماء من بيان هذه الضلالات ومن تحذير الشباب منها دون أ ن يعني يحاول أ ن يلوي كلام بعض العلماء للثناء عليه فنحن ا س ت د ل ن ا على منهج محمد حسان بثنائه المفرط على سيد قبو كما استدل ا ل إ م ا م أ ح م د على منهج إ ب ر ا ه ي م ا بن عتاب ب أ ن ه كان يصاحب بشر المريسي الذي كان الجهمية المريسي على بيضة المريسي, المريسي. الذي سماه عثمان بن سعيد ب ا ل عنيد أنه كان يعاند السنة مثلما كان سيد ق ب يعاند ا ل ع ل ا م ة محمود شاكر لما نصحه بترك سب ا ل ص ح ا ب ة في ا ل ر س ا ل ة التي أ ر س ل ه ا اليه في حياته فرد عليه سيد ق ب ب ر س ا ل ة أ خ ر ى يصر فيها على سب م ع ا و ي ة وعلى سب بني أ م ي ه وهذا ذ دليل على ان الحجه قد اقيمت عليه في سب الصحابه واصر على سب الصحابة على سب معاويه وعمر ل ى سب ع بن العاص وعبد ل بني اماه ي وقد قرانا يا شيخ من هذه الرساله في دروس سابقه من العلام أ ح م د شاكر ل ابوه لا لا أ لا لا لا لا لا لا محمد شاكر أ ب و أحمد ه ابوه أبو احمد شاكر محمود شاكر, محمد شاكر كان, كان القاضي القاضي الكبير أو يعني رئيس ا ل ق ض ا ء تقريبا في محاكم السودان مكلفه من قبل الملك فؤاد في ذاك الوقت أما ولده أما المحدث أ ح م د شكر ا وكان كبار المحدثين ها في العالم ا ل إ س ل ا م ي قبل ظهور الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه اخر ل ل ه هو يعد آ محدثي مصر آخر علماء الحديث في مصر الألباني بلا والتقى كما التقى مرات منها المدينة تتلمز على كتبه به كما لكن التقى مرات قليلة كتبه به به في شك ذكر وذكر مرة قبل أ ن يتوفى ا ل ع ل ا م ة أحمد ش احمد ك ر فالعلامة أ شاكر هو أ ي ض ا من العلماء للأسف المجاهيل عند شباب مصر ولا يذكرونه يعني لا يذكره و ن يعني ل الا يذكره ه ؤ ء الحزبيون إلا في بعض ف ت و ا ء التي ي أ خ ذ و ن منها تكفير الحكام يأخذون يأخذون يأخذون يوافق أهواءهم ذكر ولا يأخذون كل كلامه. يأخذون ما يوافق أهوأ من بعض ما كلامهم ما كلامه كل ها؟ و ي ت غ ا ض و ن او ي غ ض و ن الطرف عن ب ق ي ة منهجه فلا يذكرون للشباب منهج أ ح م د شاكر ا ل آ خ ر ولا يتعرضون لذكر بعض فتاويه ا ل أ خ ر ى أ ي ض ا على, طريق... على طريقتهم فيما يصنعون الان على الألباني مع الالباني ومع ابن باس هم ا ل آ ن أ خ ذ و ا ب ف ت و ة أ و ببعض فتاه أ ح م د شاكر لماذا لم يظهروا ر س ا ل ة محمود شاكر أ خ و أ خ ي أ و ا ل أ خ الشقيق لاحمد أ ح م د ش ك ر والعلامة م و شاكر كان أ د ي ب ا كبيرا سلفيا لماذا لم يذكروا رسالته إ ل ى سيد ق ب ي ح ذ ر و من سب ا ل ص ح ا ب ة و أ ن سيد ق ب قد رد عليه ب ر س ا ل ة يصر فيه, يصر فيه على سب الصحابه لماذا لم يذكروا هذا لماذا ا خ ف و ا هذا عن الشباب اليست ه من ا ل خ ي ا ن ة ه ذ ه من ا ل خ ي ا ن ة بلا شك من بل, بل تعد من, من أ خ س الخيانات نعم بارك الله. فأنا الآن أقول لكم <تصفيق> العلامة محمود بارك قبب الله شاكر الرسالة أقول هذه نصحة سيد <تصفيق> و ا ل ع ل ا م ة محمود شاكر هم قد أ خ ف و ا هزيل ا ل ر س ا ل ة و م ا نشروها هم يعلمون أ ن ا ل ع ل ا م ة محمود شاكر رحمه الله تعالى ه ويعد من العلماء المحققين الذين يؤخذ عنهم العلم ه وكان اشتغاله الاكثر ب ا ل أ د ب ف لذلك كان, كان له ردود أ خ ر ى على سيد ق ب في النواحي ا ل أ د ب ي ة كانت تنشر في مجله ة المجلة تسمى بالرساله ها الرسالة وكذلك مجله ة المسلمون. المسلمون فالآن بارك ا ل ل فيكم ف هم أ خ و ا هذه ا ل أ م و وأشاعوا ر تماما الجانب ا أ فقط ل س ط و ر ي ل س ي د قب صنعوا م ن ه أ س ط و ر ة وهذه ا ل أ س ط و ر ة ا ل و ه م ي ة التي يعني رسموها في أ ذ ا ن الشباب هي أ ن ه هذا الرجل كان يقوم في وجه الحكام يطالبهم بتحكيم ا ل ش ر ي ع ة حتى قتله عبد الناصر ظلما وعدوانا لأنه كان يطالب الشريعة أسطورة وهمية ليس لها أي صحة الأرض الواقعة أسطورة أي كان وهمية بتحكيم صحة بدليل التاريخ المدون في كتب ا ل إ خ و ا ن أ ن <تصفيق> ف س ه م وبدليل ا ل ر س ا ل ة التي كتبها سيد قطب بقلمه ونشرا ه محمد قطب بنفسه في ج ر ي د ة المسلمون لما كان هناك في ا ل م م ل ك ة <تصفيق> سيد قطب ما طالب عبد الناصر بتطبيق ا ل ش ر ي ع ل اصلا أ قد نعيده ذكرنا هذا نضطر أن والأسف يعني حتى نبين لاخواننا الحق سيد ق ط ب بارك الله فيكم كما ع ت ر في ه بنفسه ف ر س ا ل ة لماذا أ ع د م و ن كان يعمل لمده اثني عشره يوميا مع ضباط الثوره وهو الذي لقنهم المنهج الاشتراكي الذي قام عبد الناصر بعد ذلك بتطبيقه ف ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة التي ط ب ق ه ا عبد ا ل ن ا ص ر حيث أ م اموال ا ل أ غ ن ي ا ء و أ خ ذ ا ل أ م و ا ل بغير حق من المسلمين إ ن م ا طبقها بناء على ما قد أ ص ل ه سيد قطب في كتابه ا ل ع د ا ل ة الاجتماعيه ة وسيد قب هو الذي أوحى إليه هذا المنهج الاشتراكي الذي ادعى من الإسلام إليه بتطبيق أوحى من أنه ومن أ ر ا د إ ن شاء الله التفصيل حتى يعني لا أ ك س ر التكرار فليرجع إ ن شاء الله ا ل كتاب د ف ع البغي حيث نقلت فيه فقرات من ر س ا ل ة م ا ذ ا أ ع د م و ن ي ويرجع إ ن شاء الله إ ل ى الدروس ا ل س ا ب ق ة في س ل س ل ة التوضيح في فأشاهد فيكم تجري يعني الرد على شبهات صاحب رسالة الآن الله فيكم أن عبد الناصر إنما على إلى ورد برك عبد أن قتل سيد قطب أ و حكم عليه كما قلت بهذا الحكم ل أ ن ه كان ي ع د ا ل ع د ة هو و أ ق ر ا ن ه من حزب ا ل إ خ و ا ن لتدمير كما ذكرنا م ح ط ة كهرباء السد العالي و كذلك بعض ا ل م ن ش آ ت ا ل ح ي و ي ة في مصر و كذلك كان ي ع د و ن ا ل ع د ة لقتل بعض الرموز في ا ل و ز ا ر ة ا ل ح ا ك م ة في ذ ا ك الوقت والعجيب أنه يعني يريد يعني حكم او اعد ا ل ع د ة لقتلهم بعد أ ن لقنهم هذا المنهج الاشتراكي فهو الذي يحمل, إثمهم. هو الذي يحمل اثم تطبيق هذا المنهج الاشتراكي على يد عبد الناصر وهو ل على ذلك ل ذ ي في أعانه بداية الأمر. ولكنهم كما يعني هو معلوم أ ن ه م أ ر ا د و ا أ ن ي س ت أ ث ر و ا بالحكم من دونهم حدث, حدث الخلاف بين ضباط ا ل ث و ر ة و ا ل إ خ و ا ن وقام ا ل إ خ و ا ن بالانقلاب عليهم طلبا ل ل س ل ط ة وليس ح ك م ل طلبا لتطبيق الشريعه نذكر ح ن ن مبارك الله فيك نذكر ما قد ستره سيد قطب بنفسي نحكم عليه من كلامه حتى لا يقال أ ن ن ا أ خ ذ ن ا بكلام الطواغيط هم يقولون أ ن ت م ت أ خ ذ و ن بكلام الطواغيط هذا كلام ك ل ا من م لا يعرف شيئا ولا يريد أ ن يعرف ان يعرف شيئا هو يريد أ ن ينتصر ل أ س ط و ر ة م ع ي ن ة والتي صنعها ا ل إ خ و ا ن صنعت ا ل ا س ط و ر ة ل أ ن ف س ه م وليس يتقب هم ليسوا ليسوا على سبيل أ ه ل الحق و إ ن شاء الله لما نقرا أ عليكم الآن شيئا من اصول حزب ا ل إ خ و ا ن ا ل م س ط و ر ة في كتبهم تدركون البون الشاسع بين منهج أ ه ل السنه ة بين ن م ج الإخوان هم ما هم ما يقتربون من منهج اهل ا ل س ن ة يعني في في قليل في قليء كبير في كبير أ م ر يعني أ غ ل ب أغلب أ ص و ل ه م على أ ص و ل الخوارج و ا ل م ت ص و ف ة والمعتزله ة عشرة ويوالون الشيع يعني الرافط فالآن بركنا الآن ذكرنا لكم يعني ما يزيد على عشرة أسماء من كبار المعروفين في زمن ا ل إ م ا م أ ح م د قد حذر منهم و و س م ه م ب ا ل ب د ع ة و أ ن ه م على منهج ا ل ج ه م ي ة فهل يقال إ ن ا ل إ م ا م أ ح م د لا ي ع ج ب أ ح د و أ ن ه ما ترك أ ح د إ ل ا وتكلم عليه هل يقال هذا هل يقال هذا أحمد؟ أنت تعبت؟ تعبت. ولا تعبت من هذا المنهج يقال يقال ولا سقل يا أحمد أنت من تعبت تعبت عليك ل الحق ا ثقيل نعم نحن لا ننكر أ ن الحق يكون ثقيلا أ ح ي ا ن ا على ا ل ن ب و س ولذلك هذا الذي ذكر الله سبحانه في س و ر ة القيامه ة انا ها إ س ن ل ق عليك قولا ثقيلا نعم في س و ر ة في, في سورة المدثر معذره ة ن ليست القيام بالاستثمار ايها المدثر اما ز المزمن الذي يعنينا ا ل آ ن كما أ ي ض ا قال سبحانه في ص و ر ة المدثر ها؟ طيب. طيب. يا ايها المدثر قم ف أ ن ذ ر وثيابك فطهر يا ايها الذر ك م ف أ ن ذ ر و ربك فكبر وثيابك فطهر و ر د ز فاهجر ولا تمهم تستكثر ولربك فاصبر ف إ ذ ا نقر في النقور فذلك يوم, يوم عسير إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت الشاهد أ ن الله عز وجل قال لرسوله في ب د ا ي ة ا ل د ع و ة ولربك فاصبر وقال له أ ي ض ا في ص و ر ة المزمل وصورة لمدثر التالية إ ن ا س ن ل ق عليك قولا ثقيلا الحق أ ح ي ا ن ا يكون ثقيلا على النفوس خصوصا لما يعرض عليها ل أ و ل م ر ة فالنفس أ م ا ر بالسوء وامار بالبدعه و أ م ا ر بالهوى تأمورك بالهوى لا تريد منك أ ن تتبع الحق ف علينا أ ن نجاهد أ ن ف س ن ا <تصفيق> يعتمدونهم على ط ر ي ق ة المتصوفه اعتماد الكرامات ا ل و ه م ي ة لمشايخهم م س ل م ا كان يختلق ا ل ص و ف ي ة كرامات و ه م ي ة لمشايخهم كذلك هم على هذه ا ل ط ر ي ق ة يختلقون الكرامات ا ل و ه م ي ة لرؤسائهم ح ت ى ل و ص ا ت ح ك ي س ف ي ه ا ل ي س فيها ليس في حجه <تصفيق> و انا تادابوا بادم ماجلس لهم ل وراك الله فيك فنحن ا ل آ ن بارك الله فيكم ومن كما كان يقول ا ل إ م ا م أ ح م د أ ي ض ا من ق ل ة فقه الرجل أن يقلد دينه يقلد ان ل ل ر ج ا م قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال و يقلد دينه الرجال من ق ل ة فقه الرجل أ ن يقلد دينه الرجال يعني الان نعم هذا التعصب للرجال بارك الله فيكم من دون الحق هي س ن ة المشركين التي أ خ ذ ه ا منهم أ ه ل ا ل أ ه و ا ء إ ن المشركين ا ل أ و ا ئ ل لما نصحوا بترك ما هم عليه من شرك ومن م خ ا ل ف ة ل ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين قالوا ق ا ل و ا إيش؟ قالوا بل و ج د ن ا بل ل ق ا وجدنا ا إن و آ ب ا ء ن ا على أ م ه و إ ن ا على آ ث ا ر ه م مهتدون وكذلك ما أ ر س ل ن ا من قبلك في قريه من نذير إ ل ا قال مطرفوها إن وجدنا انا وجدنا آ ب ا ء ن ا على امك ّ وانا على آ ث ا ر ه م مقتدون هكذا لا يعرف الحق بالرجال و إ ن م ا يعرف الرجال بالحق نحن لا نستدل على الحق بالرجال كما كان يقول العلامه ابن وسيمين في هذه ا ل ك ل م ة ا ل ذ ه ب ي ة لا تعتقد ثم تستدل و إ ن م ا استدل ثم اعتقد يعني لا تعتقد ع ق ي د ة ج ا ه ز ة عندك هي من هواك ثم تحاول أ ن تجمع ا ل أ د ل ة على ص ح ة هذه العقيده ة التي أنت قد ايه قد قد قد أ خ ر ج ت ه ا من هواك أ و من أ ق و ا ل الرجال و إ ن م ا عليك باتباع الدليل الذي يوصلك ثم اعتقد هذا الدليل نعم <تصفيق> لا تعتقد ثم تستدل <تصفيق> فتضل و إ ن م ا استدل ثم, ثم اعتقد أ ن ت ا ل آ ن تبحث عن الحق ف ت س أ ل عن الدليل ف... فاذا عرفت الدليل ف... فتلزم هذا الدليل ثم بعد ذلك تعلم أ ن فلانا وفلانا هم الذين يقولون بهذا الدليل فهم أ ه ل الحق فهكذا أ ن ت عرفت الرجال بالحق وليس العكس بايه الاخرون المتعصبون أو الجهال يسلكون سبيلا عكسيا لا هو الايه هو الان يقول إ ن فلانا وفلانا وفلانا هم أ ع ل ا م الحق ف أ ن ا اخذ الحق عن طريقهم دون الدليل ف إ ذ ا عرفت أ ق و ى ل ه م صارت يا عندي هي الحق الذي انا أ ر ي د أ ن أ ب ح ث عن ا ل أ د ل ة التي تؤيده لا ليس هذا السبيل هذا السبيل اني الان أ ر ج ع إ ل ى ا ل أ د ل ة ا ل م د و ن ة في كتب ا ل س ن ة واتعلم ف ي كتب ل ا ع ق ا د و أ ت ع ق ي د ة السلف الصالح من مصادرها ا ل أ ص ي ل ه ثم بعد ذلك الذي يوافق هذه ا ل ع ق ي د ة السلفيه ويدعو إ ل ي ه ا هو الذي على الحق هو الذي أ ن ا ي ع ن ي استفتيه وارجع إ ل ي ه فيما يلم به من أ م ر ديني و أ م ا الذي يخالف هذه ا ل أ د ل ة ويخالف هذه العقيده ة كائنا فأنا لغير من المسلم ف... يعني... لا أ د ر ي هل مازال البعض يعني عنده هذه ا ل ش ب ه ة ش ب ه أنكم الآن أو أن... انهم ل آ أ ن يقولون أ ن ك م ما تركتم أ ح د ا إ ل ا وتكلمتم فيه ولا يعجبكم أ ح د و أ ن فلانا وفلانا وفلانا ها؟ هم يعني في أ ع ي ن ن ا الدعاء الذين لهم ا ل ش ه ر ة ولهم الصيت لقد أ س ق ط ت م كل هؤلاء هل ما زال ت ل ذ د ي ث ش ب ه عندكم طيب ي ع نزيدكم ي ن خ ج ه هل تعلمون كم يعني حذر أ و جرح ا ل إ م ا م البخاري في كتابه الضعفاء كم رجل من الرجال ها سواء من ا ل ر و ا ة أ و من غير ا ل ر و ا ة الذين جرحهم أ م ي ر المؤمنين في الحديث البخاري في كتابه الضعفاء كم من رجل؟ لا لا لا أقل من هذا <تصفيق> ما يقرب من أ ر ب ع م ا ئ ة رجلا قد حكم عليهم البخاري في كتابه الضعفاء إ م ا بالضعف إ م ا ب ا ل ب د ع ة و إ م ا ب أ ي جرح من الجرح فماذا يقال في حق امام الجرح المعروفه عن د ع ل ا م ا م ا ل في ح د ا إلا وتكلم ل ع ي ه م البخاري أو ا ما أ ع ج ب ه احدا من أ ه ل زمانه و إ ن البخاري ليس له الشغل الشاغل الا, إلا الغيبه ة فيكم الذي يجرح راون من الحديث ها؟ يعني جرح رواة الحديث هل هو عندكم من راون رواة رواة هل جرح هو يعني أ ع ظ م م ك ا ن ة من جرح رجل ليس من ر وتكلم ا الحديث ة و في الدين وبدعه ف ي الحديث ب وبغير علم من ا ل أ خ ط ر يا أ خ ي الراوي الذي يخطئ في روايه الحديث فيه نظر ما معنى فيه نظر هذا يعد جرحا جرحا شديدا من البخاري ولكنه ذكره ب أ ب ا ر ة خ ف ي ف ة ل ط ي ف ة فيه نظر عند البخاري تساوي متروك عند علماء الحديث ا ل آ خ ر ي ن يعني متروك ا ل ر و ا ي ة يعني لا لا يجوز أ و لا تحل ا ل ر و ا ي ة عنه هل هذا الجرح الشديد في راون رواه الحديث يعني يعني يكون ع يعني ن ي ي عندكم أ ع ل ى مقاما مما إ ذ ا قال البخاري في رجل آ خ ر إ ن ه مبتدع هل البخاري جرح الرواه فقط, فقط لسوء الحفظ مثلا لا البخاري جرح, جرح آ خ ر ي ن ل ب د ع ة أ و ل م خ ا ل ف ة لاصول أ ه ل ا ل س ن ة وهذا معروف يعني بارك الله فيكم يعني ماذا قال ابن رجب في رده ذ ه الشبهه ا ق ر أ علينا ما قال ابن رجب في الفرق بين ا ل ن ص ي ح ة والتعيير ر س ا ل ة لا تسمى ب ا ل ن ص ي ح ة أو الفرق بين النصيحة بين والتعيير إ ل ى ما ق ا ل ابن رجب في الفرق بين ا ل ن ص ي ح ة والتعبير والتعيير, والتعيير في مجموع الرسائل و لا فرق بين الطعن في ر و ا ة الفاظ الحديث و لا التمييز بين من تقبل روايته و من تقبر ومن لا تقبل وبين تبين خ ط أ من أ خ ط ا ء في فهم معاني الكتاب و ا ل س ن ة وتاول شيئا منها على غير ت أ و ي ل وتمسك بما لا يتمسك به بما ليقدر ا ت م س ك به لا يتمسك, به. بما لا يتمسك من الاقتداء به فيما أ خ ط ا فيه وقد أ ج م ع العلماء على جواز ذلك أ ي ض ا الحافظ ا بن رجب الحمدلي رحمه الله تعالى في هذه في في هذه العبارة في هذا العبارة، ا ل نقل نقل ا ل إ ج م ا ع على جواز التحذير والطعم فيمن أ خ ط أ في فهم معاني الكتاب و ا ل س ن ة أ و ت أ و ل شيئا منها على غير ت أ و ي ل ه و إ ن لم يكن من ر و ا ة الحديث قال ولا فرق بين الطعم في ر و ا ة الفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته ومن لا تقبل وبين تبين خ ط أ من أ خ ط أ في فهم معاني كتابه والصنة وإن الرواية لم يكن ا ل ا وهذا أيضا ا أشد قرره لذي ب ن الجوزي في م م ق د ت ه على كتاب الموضوعات الموضوع الأحاديث الجوزي كتاب ابن حيث قرره <تصفيق> قال ق ابن ل الجوزي قال ابو الوفاء علي بن عقيل الفقيه قال شيخنا ابو الفضل الهمداني مبتدعه الاسلام مبتدعه ا ل إ س ل ا م والوضعون ل ل أ ح ا د ي ث أشد من、الملحدين. اشد ل ل م ح د ي ن أ من الملحدين ل أ ن الملحدين قصدوا إ ف س ا د الدين من الخارج وهؤلاء قصدوا إ ف س ا د ه م ن الداخل فهم ك أ ه ل بلد سعوا في إ ف س ا د أ ح و ا ل ه والملحدون ك ا ل م خ ا ص ر ي ن من الخارج فالدخلاء يفتحون الحصن فهم شر على ا ل إ س ل ا م من غير الملابسين لهم أيضا ابن رجب في ابن رسالته السابقة رجب وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أ ص ح ا ب ه باتباع الحق ي التحذير في المعنى من المخالف ويوصي أ ص ح ا ب ه باتباع الحق وقبول السنه ة إذا ت على اذا ف قوله وأن يضرب بقوله وأن ن يضرب ي ح ل ا وكان يقول في كتبه لابد أن يوجد فيه ما يخالف لأن الله تعالى إذا ظهرت لهم على خلاف قوله إذا صحفت فحينئذ قال ابن رجب بعد ذلك فحينئذ فرض د ا المقالات ل ع ي ف ة المقالات ا ل ض ع ي ف ة وتبيين الحق في خلافها ب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة ليسه مما يكرهه أ و ل ئ ك العلماء بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه فلا يكون داخلا في باب ا ل غ ي ب ة ب ا ل ك ل ي ة فلو فرض ان احدا يكره إ ظ ه ا ر خطئه المخالفه للحق فلا ع ب ر ا بكراهته لذلك ف إ ن ك ر ا ه ة إ ظ ه ا ر الحق إ ذ ا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال ا ل م ح م و د ة بل الواجب على المسلم أ ن يحب ظهور الحق و م ع ر ف ة المسلمين لهم سواء كان في موافقته أ و في مخالفته إ ل ى أ ن قال وقد بالغ الائمه الوريعون في إ ن ك ا ر مقالات ض ع ي ف ة لبعض العلماء وردها ابلغ الرد كما كان ا ل إ م ا م أ ح م د ينكر على أ ب ي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفرضوا بها و ي ب ا ل غ في ردها عليهم يعني إ ل ى آ خ ر ما ذكر من أ م ث ل ة من ردود العلماء على بعض أ ه ل العلم ا ل آ خ ر ي ن الذين هم من أ ه ل ا ل س ن ة ف إ ن كان علماء ا ل س ن ة يردون على غيرهم من علماء ا ل س ن ة مقالات ض ع ي ف ة أ و أ خ ط ا ء فكيف بمن دون العلماء من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدعه كيف لا يرد ب عليهم ولا يحذر من بدعهم ولذلك هذا الذي قرره ابن رجب في آ خ ر كلامه حيث قال ف أ م ا أ ه ل البدع والضلاله ومن تشابه بالعلماء, بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم و إ ظ ه ا ر و إ ظ ه ا ر عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم نعم. فاما اهل البدع والضلاله من تشبه بالعلماء وليس منهم نحو هؤلاء القصاص والوعاظ الذين تشبهوا بالعلماء وليسوا منهم هم أ ر ا د و ا أ ن يظهروا في اعين الناس انهم من العلماء وليسوا من العلماء بالعلماء وليسوا وليس منهم. ها من على الأممم وليس وليس لا في التدريس، طريقة في ل الدعوة ولا, ولا منهم العلماء وأراد أن يتشبه ب فيجوز بيان جهلهم واظهار إ ظ ه ر تحذيرا عيوبهم بيان و بهم جهلهم من الاقتداء إ عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم فليس الجرح والتعديل قاصرا على ر و ا ة الحديث فقط كما يدندن هؤلاء خفزكم فيكم طيب. ف... فالآن بارك الله فيكم بركة بركة الله الله لا لا لا طيب تريد أن 《「今日は」》 ك ي ف ي ة الاظهار هذه التي ن ا ق د لها هذه الدروس نريد ح ن الآن ا ب ك الله ف ك م ر ي أ ن تكون هذه ا ل ش ب ه ة قد اضمحلت وبادت معالمها من قلوبنا م س أ ل ت ك س ر ة الكلام على الرجال أ ن الرجال الذين حذر منهم هم ك س ر ة وهم مشهورون هذا كله ليس له ق ي م ة في ميزان السلف وفي ميزان الكتاب و ا ل س ن ة ولكن ا ل ع ب ر ة ب م و ا ف ق ة ه ؤ ل ا الحق والله إ ن وافقوا الحق وكانوا م ئ ة فنحن يعني نسعد بهم وننصح ب ا ل ا س ت ف ا د ة منهم و إ ن خالفوا الحق و إ ن كانوا أ ل ف ا فليس لنا فليس في وسعنا إ ل ا أ ن نحذر من باطلهم وخطئهم و إ ن كانوا أ ل ف ا و إ ن كانوا ع ش ر ة آ ل ا ف كتب الجرح والتعديل تحتوي على مئات ا ل أ س م ا ء من الرجال ق د حذر منهم وطعن فيهم وبعضهم كان يعد ب من العلماء في وقته أحسنت فكيف بمن ليس من العلماء أ ص ل ا كيف بمن ليس من العلماء تشبه بهم فكيف تريدون أ ن تحشروا هؤلاء في زمره العلماء فضلا على ان تحشروا في ز م ر ت ا ئ م ة ا ل س ن ة وهذه يعني م ص ي ب ة هذه م ص ي ب ة يعني أ ن يبلغ الجهل بهؤلاء إ ل ى هذا المدى ما حتى ما عندهم ا ل ق د ر ة أ ن يميزوا بين العالم وغير العالم اه؟ سيكون بعد ذلك سالفا ل م ن بعد ذلك قال اه ا يجسعوا ل ي ا ن ت ك س لي <تصفيق> هذا حدث الذي حدث ه ذ ا ا ل ذ ي ي س ع و ن اليه احسنت بركة ربهم يريدون اسكات الاصوات ب ح ج ة ل ي ه عدم ا ل ف ر ق ة و ب ح ج ة اننا نريد ان, أن نصير ن يعني و ح د ة واحده ة ا ولا نريد أ ن ن س ي ر الخلاف والشقاق بين المسلمين يظهرون هذه الرايات ا ل ب ر ا ق ة يخدعون بها الشباب حتى يسكت العلماء عنهم ولا يبينون ما هم عليه من منهج فاسد ومن بدع وضلالات مخالفة للكتاب والسلم ي ع نعوذ ي ن بالله من اتباع الهوى بعد بين الحق ولئن ت ع ا ى و ل اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من الحق إ ن ك إ ذ ا لمن الظالمين فنعوذ بالله من اتباع الهوى بالله ولا ي ع نريد ي لا لا ن أ ن نكون من الذين قال فيهم سبحانه وتعالى ولاهل ا ل أ ه و ا ء نصيب من هذه ا ل آ ي ه ان كانت قد أ ن ز ل ت في الذين كفروا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن ها؟ ولغو َ ا َْ فيه ِِ لعلكم َََُّْ تغلبون ََُِْ هكذا هؤلاء يقولون اتباعهم لا تسمعوا لهؤلاء من علماء الحق ولا تقراوا لهم والغو ََْ فيه ِِ شوشوا عليه وهذا الذي صنعه محمد حسان برسالات الغوله التشريع ه أراد أن يشوش بها أذهان يشوش و ي ب ل ا ل أ ف ك ا ر ه م حتى يصرفهم عن كلام العلماء ويضرب كلام العلماء بعضه ببعض في, في هذه ا ل ر س ا ل ة تشويشا وتلبيسا على الشباب وليس هذا ص ن ي ح حسان فقط بل هو صنيعه من ايه من سار على هواه نعوذ بالله من اتباع الهوى فعلينا أ ن نعود إ ل ى كتب السلف ال ال ال التي قد عزلنا عنها يعني نحن قد أ و بعض الشباب قد انعزلوا أ و عزلوا ي عن ي عن كتب الاعتقاد السلفيه ها؟ انت لم تحضر معنا المجلس السابق لا المجلس الذي كان منذ س ا ع ة انت حضرت لكن ك لم تحضر من أ و ل المجلس المجلس كتب ا ل س ن ة وكتب ا ل ع ق ي د ة التي الفت في القرون ا ل أ و ل ى ا ل ف ا ض ل ة من ا ل ه ج ر ة نحو كتاب و ص و ل ا ل س ن ة ل إ م ا م أ ح م د كتاب ا ل س ن ة لعبدالله أ ح م د كتاب ا ل ش ر ي ع ة للاجري نعم. ها؟ توجد ا ل آ ن بفضل الله في أ غ ل ب المكتبات ب الكتب هذه الآن م و ج و د ة في كل مكان آه. آه. آه. وهذا بسبب, بسبب قيام العلماء ا ل ر ب ا ن ي ن بالتعريف بهذه الكتب وقيام بعض الشباب من ط ل ب ة العلم في هذه البلاد بالجهاد ل م ح ا و ل ة ي ع ن ي إ ع ا د ة المسلمين إ ل ى أ ص و ل ه م ا ل أ ص ي ل ة التي كان عليها السلف الصالح والتي أ ر ا د هؤلاء الوعاظ والقصاصون أ ن يعزلون عنها فما كانوا يذكرون هذه الكتب ابدا يعني أحسن أن يقرأوا أن بعد ما ذكره هذا وإذا ذكروا يذكرون كتبه كلاماً الكلام منهجهم ابن القيم الإسلام، توقفوا الحد لابن القيم أو لابن تيمية الكلام الذي يوافق القصص الحزبي من فقط في شيخ تيمية أو أو ولا يذكرون كلام ابن ت ي م ي ة مثلا الواضح الجلي في رد شبهات غ ل ا ت التكفير ولا يذكرون كلام ابن القيم في شدته على أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع إ ن م ا يذكرون كلام ابن القيم في كتابه دارج السالكين مثلا في ترقيق القلوب في الداء والدواء <تصفيق> يذكرون كلام ابن تيميه احيانا في مثلاً كتابه رفع الملام عن الائمه ا ل أ ع ل ا م ويجعلون أ ن ف س ه م و إ خ و ا ن ه م من القصاص هم الائمه ا ل أ ع ل ا م الذي ينبغي ان يرفع عنهم الملام واما الكبار الذين هم فوقهم علما ً واجتهادا ً واتباعا للحق لا يعني ما يعني لا ب أ س أ ن يغمز ويطعن فيه م إ م ا من الخلف تلميحا أ و أ ح ي ا ن ا تصريحا هم بارك الله فيكم أ ص ح ا ب منهج هدام وقد يعني للأسف اتبع بعضهم طريق أو طريقه أ ا ل ت ق ي ة التي عليها ا ل ش ي ع للأسف ومن هذا غزو غزونا في عقر دارنا هذا أ ص ل عند كثير من اهل البدع للأسف خصوصا في هذا الزمان <تصفيق> الذي يعني زادت فيه غ ر ب ة السنه بين المسلمين علينا أ ن نتعلم ونتفقه في الدين و أ ن نعود إ ل ى فتاوى العلماء الكبار خصوصا في المسائل ا ل ش ا ئ ك ة والفتاوى ا ل م د ل ه م ة أ والنوازل ا ل م د ل ه م ة التي تتعلق ب م س أ ل ة تكفير مسلم ب م س أ ل ة قتل مسلم ب م س أ ل ة الحكم على ط ا ئ ف ة أ و ف ئ ة م ع ي ن ة ب ب د ع ة أ و بتكفير أ و بمشاكل ذلك هذه المسائل ا ل ع ظ ي م ة لا يفتي فيها إ ل ا الكبار الراسخون العلم برغل... هم تواصوا عليه يعني تواصوا على منهج واحد ف إ ذ ا قال العلماء إ ن هذه العمليات ا ل ا ن ت ح ا ر ي ة التي يسمونها ب ا ل ا س ت ش ه ا د ي ة هي انتحار قالوا لا وتواصوا به كل يسعى ل إ ث ا ر ة شبهه حتى, حتى يسقط كلام العلماء ويبلبل او يشوش ا ل أ م ر في اذهان الشباب وسبحان دون الله كأنهم يعني أم لم قصدوا يقصدوا ق الشباب المسلم إ ل ى حافه الهاويه ة أصبح شيخي ذ ا ما ا م حدث ل سبحان الله نساله ا ان يكون صادقا、آه. في هذا و أ ن تكون ه ز ي م ا ل ط ق ي ه ذ ه استشهادية عملية ومن يقول وكان يتهم العلماء الذين يفتون بهذا أ ن ه م ظالمون يتهمهم بالظلم و أ ن ه م افتروا على الله الكذب الذين يفتون ب أ ن هذه العمليات من الانتحار وليست استشهادا كما ما؟ صنع في الجوار الحسان كما ذكرنا لكم إنه في كتاب الجوار الحسان أنه لكم حاول في يعني حد إلى أ ن يذكر بعض ا ل أ ص و ل السلفيه ا ل ن ظ ر ي ة من ناحيه النظريه ة طيب ا ل ل فقط ي ا واتصل إقرأ بي、امرأة. طبعا نسمع ح ن كنا ن ل ل ن ق ا ب محمد حسان كان يشدد من النقاب لا اتصال في أ ن ه واجب لديه و لا هوايه ف فتصل في محمد اتهام ن لديه يسمع ز و ج ا ي ج ع ل هجوم ي عن هذا الأمر أ يشيل هذا النقاب فاريدك ان تكلمه واريدك ان تقول له ان هذا فيه مسألة خلافية. لا تشدث في هذا الامر تشدث بهذا ل أ ليس السائلة ه ا أنت ب من ا ل ل هيك ان افعله ل ل ه ت ح ولكن يجب ان يكون هذا ا م ا ن يجب ان ي ن هذا ا ل س ل ا م ي ج ان ي و ن ه ا ل م ك ا يجب ان يكون ا ل م ك ا ن ي ب ان و ا ل م ك يجب ان ي ك و ا ل م ك ا ن يجب ان ي ك و ذ ا ل ك ن يجب ن ي و ن ذ ا ا ل م ا ن يجب ان ي ك ذ ا ل ك ا ن يجب ان يكون ذ ا ا ل م ا ن يجب يكون هذا المكان ج ب ا يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا ل ك ا ن يجب ان يكون هذا المكان ي ج ن يكون هذا المكان يجب ان ك هذا ا ل م ك ي ك و ن هذا ا ل م ا ن ب ان يجب ان ك هذا المكان ي ن ي ج ك و ن هذا ا ل م ك ا يجب ان يجب ان يجب ان ان يكون هذا ا ل م ك ب ان ان ج يكون ه م ي ن التناقض ل ل ه فيكم يعني ا في مناجم ظاهر وواضح لاولي ا ل أ ل ب ا ب و ا ل أ ه ل العلم ا ل ت ن ا ق ض أ م ر يكون فتوى تتغير من ش خ لآخر ص ل ا م ش ك ل ة ليست ف ليس تغير الفتوى الامر الذي يشير إ ل ي ه ا ل أ خ ليس م س أ ل ه تغير الفتوى و إ ن م ا م س ا ل يعني ك م اللين ق بعد ا ل ش د ة ا ل ز ا ئ د ة في أ م و ر كان ينبغي ان يتوسط فيها لا يلين ع ن ي ا ل ي ويميع ا ل أ م ر ولا يشتد ا ل ش د ة المبالغ فيها、لا. يتوسط وكان كان شديدا يقصد آه نعم يقصد نعم يعني هذا, هذا التحول ا ل م ف ا ج ئ الذي لم يسبقه حتى ت أ ص ي ل علمي انه وقفت على الدليل ف ل ا ن ي الذي جعلني أ ت ر ا ج ع عن القول بوجوب النقاب وتبين لي أن هذا, الحديث يعني ان هذا الحديث صحيح مثلا حديث أسماء حديث الذي يستدل به القائلون بعدم وجوب النقاب ف أ ن ا ر أ ي ت بعد أ ن بحثت ا ل م س أ ل ة مثلا أ ن حديث أ س م ا ء يعني ص ح ة و أ ن ه يعد ح ج ة على عدم وجوب النقاب ولذلك أ ن ا ر ج ع ت عن ا ل ق و ل السابق مثلا الذي كنت أ ن ا أ ع ت ق د ه في وجوب النقاب مثلا هذا هو يكمل هذا من ناس قلت لا ولكن بركه ولذلك ه نحن ي ق و ل هذه ا ل م س أ ل ة هينا ليست هذه ا ل م س أ ل ة يعني نحن ا ل آ ن إ ذ ا قال محمد حسان بعدم و و ب النقاب نحن لا ننكر عليها ل أ ن علماء أ ج ل ا ء أ ف ا ض ل قالوا بهذا من السلف ومن المعاصرين ولكن والأوائل المسكلة ليست الآن في هذا بارك الله ليس خلافنا الفقهية اختلف السلف بركة فيك نحن حسان إنما هذا مساء فيها مع محمد حسان في في قد اختلف فيها السلف والأوائل. إنما الخلاف ا ل أ س ا س ي مع محمد حسان في مسائل ا ع ت ق ا د ي ة تمس ا ل ع ق ي د ة وتمس أ ص و ل السلف الصالح هذا هو هذه الله هذا الله ذكرته أنه كانه هذه الذي الذي يعنينا المسال لا المسال جزاك الاستئناس بينا احسنت ويعني أو بمثل على سبيل على مثل هذه المسألة في يستأنس خير في أن أنت إن بأس تخبط تناقض ا ل ف ق هذه ي ة تدخل في ج م ل ة التلون والسياسه وهذا ما ذكرناه من قبل في مسائل اعتقاديه ليست بها في مسائل اعتقاديه التي ه ت ل و ن فيها ولا يضبط عليه على راي واحد فتجد لها كلاما ثم في موضع اخر تجد كلاما آ خ ر يراقب هذا الكلام ها؟ يعني هو في, مو... في كتابه ا ل ج و ا ر ا ل ح س ن هذا العديد من أ م ث ا ل هذه التناقضات في في فيما سوف اعتقاضية منهجية هذا الذي قد بينا نبين مسائل يلم دروس سابقة دروسه هذا والعلانة نبينه إن شاء الله البعض الآخر بعضه قد إن فنسال الله عز وجل أ ن يرزقنا اتباع الحق و أ ن يجنبنا طرق أ ه ل الزيف وطرق أ ه ل ا ل أ ه و ا ء وان أ ن ن ي ف ق ه و أ يفقهنا في ديننا و أ ن ينفعنا بهذه المجالس و أ ن يجعلها ح ج ة لنا يوم أ ن ن ن ق ا ه سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا ب ن و م إ ل ا من لقي الله بقلب سليم وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم جزاكم الله خ ي ر